ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايس قليلا ما تسكرون وَلَقَدْ خَلَقناكم ثُمَّ صَوَّرناكم ثُمَّ قُلنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ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 أَلَا إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكِ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَتَيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ يرهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤا من مدحك لمن تنتبعك منهم لامل ان نجهنمنا منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه تقلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه السدره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما هو ريا عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما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 فلَمَّذا ق الشَّجرََدَبَتَتْ لَهُ مَا سَؤاتُهُ مام فَلَمَّذاق الشَّجرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَؤاتُهُ يَخْصِفَانِ عَلَْهِ مَا مُ وَرَكِيجَن وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَهْدِكُما عَن تِلْكُمُ السَّدْرَةِ وَأَقُل لَّكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 قَالَ فِيهَا تَخَْونَ وَفِيهَا تَموتُونَ وَمِنْهَا تُخْرجُون يا بَنِي عَدَمَ قَدَأَ زَلن عَلَكُم لِبَ سَي وَر سَووؤاتِكُمْ وَلشَ وَلِباسُ التَّقُو ذَلِكَ خير ذَلِكَ مِنْ آياتَاتِل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 قل إن الله لا يأمر بالفحساء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 اَجَلُّهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا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 أُولَئِكَ يَنَالُونَ نَصِيبَهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَ رُسُلِنَا يَتَوَفَّاهُم قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عنا قالَاوا ضَلُّ عََّ وَشَهِدوا عَلَ أَ فُسِهِمْ أَنَّهُ كَانُوا كَافِرينقالَالَدَ خُلُوا فِي أُمَ قد مِن قَدًا خَلَتْ مِ قَبلِكُم مِنَ الْجِ مِ وَالْإِسِفَّ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 انَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في ثم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواء وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خاردون ونزعنا ما في صدورهم من غل يجري من تحتيم انها وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم؟ فَهَل وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم الْعَنَتُ اللَّعْنَةُ اللَّه عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ذِلَّ الْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عليكم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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَسَتْ تَمْ عَلَيْهِمْ لَا يَنفَعُهُمْ مُ اللههُ بَِحم وَدَخُلُ الْجَنَّ تَ لَا خَوْفُ عَلَيكُم وَل أَ تُم تَحسَنُون وَنذاَا أَصْحَاجُ النَّ لِأَصحَابَ الجََّةِ أَنْ أَفِيب عَلَنَ مِنْ المَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَعَ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنظُرُ نساهم كما نسوا هذا فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يدحدون وانا داع اصحابنا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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم فَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَدْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلًّناهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ نُنَامُ لايَشفَعُ لنا أَْنُ رَدُّ فَنَعمللَ غيرَ الذي كُ نَعمل قَدَ خَصِرُوا أَن فُسَهُم وَضَلَّ عَنْهُم مَا كانَوا يَفْتَرون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 إِهُ لا يُحِبّ المُعتدين وَلَا تُقسِدوا فِي الأررضِ بَ بعدد إِصلاحِهَا وَدَعهُ خَوْفَ وَطَمَعَ إِ رَرحمَةَ اللهَّ قَربُ مِنَ المُحسِنين وَهُو الذي يُرسِنُ ليا حَبشرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ حَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا لا خجَنَ بِهِ مِنْ كُل السَّمرَات كَذَلِكَ نُخردُ المَووتَ لعَكُمْ تَذكررون وَْبَلدُ الطَّيب يَخْرجُ نَباتُ بإذْنِ رَبِّهِ وََّذِي خَبثَ لَا يَفْج إللا نَكِذام. كَذَلِكَ مُصَِفُ الْآيات كَذَلِكَ نُصَضفُ الْآياتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُون لََدَ أَرْتَ النَّالُ حَنْهِلَ قَوْمِهِ فَقَا يَا قَوْمِ عَْبُدُ الل مَا لَكُمْ مِنْ إلَ لِن غَيْرُ إِن أَقَافْ عَلَْكُم عَدَابَ يَوْمِ عظيم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 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله مَا لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ذرَكُمْ وَل تَتَّكُ وَل عََّكُم تُررحَمُون فَكَذَّبُ فَأَ جَينهُ وََّذينَ مَاهُ فِيفُلكِ وَغَقُن الذيَّذينَ كَذَّبوا بِآياتِنَ إِهُم كَُوا قَوْمَ امين وَإِلَ عٍَ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 أَو عَجِبْتُمْ أَن تَأْتِيَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَأْسًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللهَّلَعََّكُمْ تُفِْشون قالوا أَدتَّناَا لِعَبُدَ اللهَّه وَوحدَهُ وَنَدَرَ مَا كانَ يَعبُدُ أَبَ أنَا فَأتِنَا بِماَا تَعدُونَ إِن كُ تَمِنَ الصَّادِقِين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 انكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه من وقطعنا ذابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين